كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا كلا لا تطعه واسجد واقترب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 القدر. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Аллаху акбар. Ашҳанду лиллаҳи Роббил ааламиин ар-роҳманий ар-роҳиим Малики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 Qad aflahal mu'minun Al-lazhinahum fi salatihim khashi'un Wal-lazhinahum an illagwi mu'aridun Wal-lazhinahum lizzakati fa'ilun إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَئِمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِلْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ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 ثم جعلناه نطفة في طرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِطِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ الله أكبر سمع الله لمن شمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 Siraqa al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim biqadari faaskannahu fi al-arud wa inna ala zahaabin bihi laqadiruun faanshahna lakum bihi janaatin min nakhiliu wa a'naabin lakum لَكُنْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَمْبُثُ بِالدُّهْنِ TANBUTU BIDDUHN WOSIBGILL LIL-ÁKILIN WAINNA LAKUM FI AL-AN'AAMILA IBRAH NUSKIKUM MIMMA FI وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ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 ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَحْكَامَ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حتى تَحِين قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا فَسْلُكْ فِيهِمْ كُلَّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فقول الحمد لله الذين اجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Asalaamu alaykum wa rahmatullahi. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi. Allahu akbar.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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِّينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا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 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ أَلَ إِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا خَاسِرُونَ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 ইহা ইল্লা hayatun ad-dunyana namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'us. In huwa illa rajulun ista'rala Allahu kadibun wa ma nahnu قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين Allahu Akbar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 ihdina s-sirata al-mustaqim s-sirata al-lazina an'amta alayhin ghayri al م تَسبقُ مِن أَُّةٍ أَجَهَا وَمَا يَسْتَأخِرُونثَُّا أَرسَلنا رسُنَا تَتراء كلُ مَا جَ أَ أَُّ تَ فأتبعنا بعضهم بعضا واجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلَ فِي الرعونَ وَمَلَئهِ فَسْتَكْْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَ النَّعَالِيين فَقَاوا أَنُؤ مِنُ لِبَ شَرَينِ مِثلِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِدُ فَكَذذَّبُهُمَا wa laqad atayna musa alkitab la'ala hum yahtadun wajjalna abna mariyama wa umma hu ayata wa awayna huma قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمتين ما تاو احد تاو وانا ربكم وانا ربكم فاعبدون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون اَذَارُهُمْ فِي غَمْرَتِهِم حَتَّى حِين أيَحْسَبُونَ أَنَّا أيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Аллоҳу акбар Аллоҳу السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكون Subhane dhi l'izzati wal'azamati wal'kudrati wal'kibriyay wal'jabarut Subhane l'maliki l'haii l'azii la yamuut Subhane قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة نَتَوَلَّى وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النار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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين بِآيَاتِ بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون مَا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَعُنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبَّرِ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ам ля ярифу расулахум фахум لَهُ мункерун ам якулу набихинна баль ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil وَلَوِ اتَّبْعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 الله مكن الله سمع الله لمن حمده الله مكن الله الله الله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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad Инна аллазина ля юъминуна биль ахирати ани ас-сирати ланакибун وَكَشَفْنَا مَا раҳимнаҳум ва кашафна ма биҳим мудрр лаладжу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 حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا فЗАعَذِبَ شَدِيدًا إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ qalilamma tashkuru wa huwa alladhi tharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa huwa alladhi yuhyi wa yumeetu wa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 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أساقير الأولين قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَقُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 Asalaamu alaykum wa rahmatullah Asalaamu alaykum wa rahmatullah Allahu akbar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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهَنَّ أَن تُذِيقَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا inna halimatum huwa qaalihaha wa mi'raihim darzakum ila yawmi yub'athun fa idhanu fi khafis فَلَا أَنْ سَبَبَنَهُم يَومَ إِذ وَلَا يَتَسَأَلُ فَمَنْ ثَقُلَت مَوزهُ فَأُول إِنْكَهُم المُفِ الله اللهَّ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 Siraqa al-mustaqeem Siraqa al-lazina an'amta alayhim Ghoir il-maghdubi alayhim ان خفت موازينه فاولاء الذين خسروا انفسهم في جهنم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون encontro قَا رََّنَا غلََ صَلَين شِقَوةُ مَا وَكَُّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ أَخَسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم وَانْكُم تَمِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِ قَالُوا إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ La ilaha illa huwa rabbul arshil kareem Wa man yad'u ma'allahi ilaha an-akhara la burhana lahu bihi La burhana lahu bihi inda rabbih إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحا وأنت خير الراحمين رب اغفر ورحا وأنت خير الراحمين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 الله أكبر الله أكبر алейкум ассалам ва рахматуллах субхана ал-ханнани سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموسوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا, مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أول رحمة وأوسطه مغفرة وَآخِرُ عطق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار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 سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 وََْشهَدَ ذاَابَهُ مَاطائِفَةُ مِنَ المُؤمنِنين الزَّانِي ل يَكِحُ إِلاا زَانَةً أَو مُشكًا والالزانَةُ لا يَكِحُهَا إِلاا زَانٍ أَو مُشِكًَا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 وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أن لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُونَ هَلَعَذَابَ انْتَشْهَدُ 14 شَهادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمَّ اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْلِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسْأَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ لَ السَّكُم فيِي مَا أَفَضتُم فيِيهِ عَذاابُ النظم لَ لئِذ سَمِعتُموقُلتُم يَكُ لنا أنتَكََّمَ أن بهذ سُ ببحانكَ ه ذاب التَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم الله سمع الله لمن حمده الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من احد ابدا الله مذكي ولكن الله يزكي, ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمواجدين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 لَا عِينُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمْ الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك اُولَٰئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ أُولَٰئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 وَلِلِّين <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون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 ليس عليكم جناح أَن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله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 As-salamu alaykum wa rahmatullahi As-salamu alaykum wa rahmatullahi Subohana al سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان نصوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمته وأمسته مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوض بك من النار الله أكبر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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسْأَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ اذ تلاقون او بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين وليضربن بخمورهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن وَلَا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اب او اباء بعولتهن او أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نسائهن, أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ يَطِّفِ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 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتِّينَ يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم وَلَا تُكررِههُ فَتَياتكُ معلَ البِغَِِ أأَرَدَنَ تَتحَصُونَ لتَبَتَو وَرَضَ الْ الحياتةِ الدُّنْييا وَمَيْ يُكْرِهَّ فَإِن اللههَ مِنْ بَعْد إِكْرَاعِين غفور الرَّحيِيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله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 يكاد زيتها يضيء ولو لَمْ تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس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 الرِّجَالُ لا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا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 والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظم ان ماء يحسبه الظم ان ماء حتى اذا جاءه لم يجده فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابًا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 وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰفَّتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُ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 الله <تصفيق> أكبر Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh Allohu akbar Alhamdulillahi robbil alamin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 طولين والله خلق كل دابه مما فَمِنهُم مَيْ يَمش على بَطُنِ وَمِنهُم مَيْ يَمش عَ لِجِلَْنِ وَمِنهُم وَمِنهُم م يَمش على أَربَع يَخْلُقُ اللهَّهُ مَا يَشَاء إِ اللهَّه على كُلِّ شَيئ قَد لقد انزلنا ايات مبينات لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 انَّما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا ان نقول سمعنا هم المفلحون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 طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوََّوْ فَإِ مَا عَلَيهِ ماحِّ لَ وَعَلَكُم ماحم مِلْتُمْ وَإِن تُطيعُهُ تَهْتَدُ وَمَا عَ الرَّسُول إِبَلَ الْ المُبين وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَكُمْ الَّذِي ٱتَّقَدَ لَهُمْ لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَن يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خوفهم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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولا بئس المصير الله سمع الله لمن حمده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 سُبْحَانَ رَبِّنَا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ النار. Allah-u-Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in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 سَلَامٌ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ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 كَذَالِكَ يبين الله لَكُمُ الْآيَاتِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 وَاِيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا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 وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِذْ كُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ أَوْ يُلْقَى إِلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا اعْتَهِبْنَا وَلَكِن مَّا تَعْتَهُونَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قوما بورا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 يا الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 سبحان <سؤال> الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 وَلِلِّين وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار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 الله أكبر الله أكبر ان لله ما اخذ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh Subhanallohi subhanal-rohim A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahir قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسرنا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته واناء الليل واطرف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين ربي قلنقا ختم قرآن لرن درق وحين خسن قبول ايلا ختم وكم شرين لرن وزين كرمين إلى لطفين لعفقل Alloha taolo hosil bo'lgan savoblardan avvalan bor rasuli akram sallallahu alayhi va sallam, u kishini ahli baytlari, ashabi kiromlari, barcha o'tgan ahli iymon, ahli islam, xususan bizni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimiz, ta'lim bergan ustozlarimiz, mu'rabbilarimiz, qo'l ko'tarib kotar o'tirganlarimizdan o'tganlari xatma qur’ni qilganlardan mufaati etganlarni ulo olo o’zing bahramand qil. Qur’ingni ati ola hammmamiz uchun hiddayattchi oxiratda shafaatchi bo’lmaligi nasib ayla. Hammmamizini qur’oningni hiddayiyatiga boshhla. X’ingni dastorri amal qlararoq hayot kechrivormaligimizni Allah hammmamiz uchun muvaffa qil. qo’llarimizni o’zinga uzatib dolar ijobat bo’ladigan lahzilardan umid bo’lib ota olo o’zingdan so’ray so'raganlarimizdan afsona bergan jamoatimizning ichidagi bemorlarga shifo-i komil, shifo-i ojil bergan, bir kichkina go'dak bola komada ekan Alloh taolo o'zing najot bergan, ertaga amaliyotga kiradigan bemorlarimiz bor ekan, Alloh taolo amaliyotlarini muvaffaqiyatli bo'lishligini nasib aylas, shifo-i to'm ato qil, tezda tuzalib ketishingizni Alloh o'zing chekkkan tartlarga xato kamchiliklari uchun kafforat bo'lmoqligini nasib aylab. Bu hatm-i Qur'onni qilganlarni ham ajr-i saobatlarni ko'paytirib berdi. Xususan bir, bir kichkina yigitchamiz hatm-i Qur'on qilgan ekan. Bu yigitimizni Alloh taolo Qur'oninga xodim, Qur'oningni xomila bo'lmoqligini nasib aylagan yani deb. Mana bu yerdagi qor'domlarimizga o'xshab uzoq yillar muslimonlarga xizmatida bo'lib ularga o'zingni kalomini chiroyli holatda tajvid bilan o'qib ehtirib, Qur'onining nurini muslimonlarning ichida taratib yoradigan qorinlardan bo'lishligini Allah o'zing muvaffaq qil. Alloh taolo hojatlarimizni ravo ayla, mushkullarimizni oson qil, qazdolarga Allah o'zing najot ber. Duoqoylarimizni umrlariga, rizqlariga baraka ber. Farzand tuyg'ur yotlarimizni qil. Allah ta Allah kaskorlarimizga ham barakaber Allah Allah yurtni tech omon jannett makon yurtlardan halqimizni o'zinyni rozi qiladigan halqlardan bo’lishigini Allah o’zing va faqil pardigor gunohlarimiz ko’p gunohlarimizni o’zinmahferat qil xato kamcha illarimizni o’ziny kecher bu tutdayapgan rozallarimizni o’qyaapgan. Torohe namozlarimizni somiy bo'layotgan xatmo'orlarimiz nima singla qilib so'raymiz. Gunohlarimizni kechirishiga Ta Alloh taolo o'zing sabab qilsin. Jamoatimizni boshgan qadamlariga ajr-i hasan o'tiyasi. Bu yerda mana shunday holatda, go'zal holatda ibodat qilib turishligimizga sababchi bo'lib turgan ko'plab bu yerda xizmat qilyotgan aka-ukalarimiz bor, birodarlarimiz bor. Alloh hammalarini qilyotgan xizmatlarini ajr-i saobini gozal holatda o'zlari o'ylagandan afzal holatda o'zingiz mukofotlab ularga nasib qilgan Allah taolo hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga o'zingiz musharraf qilgan yurtimizda bo'lib turgan xayr barakani bar doim ayila. O'xalxining xizmatida bo'lib turgan muhtaram prezidentimiz atrof lardagi barcha azizlarimizni Alloh halkımız, musulmanlar, yurtumuz manfaati üçün sağlık amellerde bardağım eyleh. Rüşd-i hidayette Allah uzin, Yur, rüşd-i hidayette ki yorla Allah, dunya ve ahiret sa'adetke hammalarimizni musharraf eylegin, uzinden uzgege muhtaç khilm eylegin. Rabbena aatina fid dunya hasanetan ve fil ahireti hasanetan ve qina azaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام <تصفيق> عليكم